وَإذاَا خَلَو إِلَ شَيَطِييلِِهِمْ قَون إِا مَعَكُم إِ مَا نَحنُ مُسْتَهزئون ال اللَّهُ يَسْتَهْزِئُوا بِهِم وَيَمُددُهُم فِي طُغْيانِهِم يَعمَُون.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 113. ذهب الله بنورهم فِي في ظلمات لا يبصرون 114. صم بكم عمي فهم لا يرجعون 115. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.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 <تصفيق> يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 115. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به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 119. قال إني أعلم ما لا تعلمون 110. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 قال أَلَم أَقلُكُم إِي علملَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَرض إِي أَلَمُ غَيب السَّمواناتِ وَالْأَبْضِ وَأَلَمُ ما تُجُدونَ وَماَا كُ تُم تَكْتُم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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فاذهبوا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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالزر و تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب 126. أفلا تعقلون 127. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 128. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يابَنِي إِسْرَائ لَذكُرُونِ عَمَّةِ يََّتِي أَن أَمتُ عَلَيكُم وَأَنِّي فَضَّلْلتُكُمْ على العالممين وَاتَّقُ يَوْمَ ل تَجِزينَ ففْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئاء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 اَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن دَارَأَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً أأَخَذَتكُم الصَّائِقَةُ وَأَتُم تَظُرون ثَُّ بَعثْنَاكُم مِ بَعدِ مَوْوتِكُم عَكُم تَشْكُرون وَضَللنَا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَأَنزَلناَا عَلَكُم الْ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 124. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 125. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 126. وضربت عليهم الذلة والمسكنة 127. وباءوا بغضب من الله ذلك بأن 119. وأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 110. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وَالصَّابِّـيْنَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ 119. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 110. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من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 124. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها 125. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 126. قتلتم نفسا فادارأتم فيها 112. والله مخرج ما كنتم تكتمون 113. فقلنا اضربوه ببعضها 114. كذلك يحيي الله الموتى 115. ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك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 111. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 112. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كفروا.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 أَُ نَزّللَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ علىى مََّ شَاءُ مِنْ أَبَادِ من فَبَاءُوا بِغَضَ بٍ عَلَى غَضَبُِ وَلِكَافِرينَ عَذَابُ مُهين وَإِذَا قلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَازَل اللَّهُ قَاُوا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 119. ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين 110. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 يعَِّمونَّا سَِّحرَ وَمَا أُزِ لَ علىمَلَكَينْنِ بِبابِهَا روتَ وَما رُوط وَماَا يُعَّمَانِ مِنْ حَدٍ حتىَ يَقُول إِ مَا نَحْنُ كِتنةُم فَلَا تَكُّر فَيَيتَعَمونَ مِنْهُماَا ماَا يُفَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوجِه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 124. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير 125. وأقيموا الصلاة وَمَا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله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 أولئك مَا كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب 124. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 125. وقالوا ابتخذ الله ولدا سبحانه مَا له ما في السماوات والأرض كل له قانتون 126. 124. وإذا قضى فَإِنَّمَا فإنما يقول له كن فيكون 125. وقال الذين لا يعلمون اللَّهُ يكلمنا الله أو تأتينا آية 126. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما 119. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 110. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا 111. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا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 فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْضَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 119. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 110. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَ اللهَّهُ بِغافِلعََّا يَعمدُون وَل إِن تَييتَ الذيينَ أُوتُ الْكِتابَابَ بٍ كلُلِّ آيَنتٍ مَا تَبعوقِ بِلَ تَكَت وَما أَتَ بتَابِ عييقِ بِلَتَهُم وَمَا بَعْضُهُ بِتَابِ عيقِ بِ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 119. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 110. الحق من ربك مِنَ تكونن من الممترين 111. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 112. أينما تكونوا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 122. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 123. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون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 111. إلا تَابُوا تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 112. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحدا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 أَلَو كَانَ أَبهُم لا يَعَقِلونَ شَيْئَو وَلَا يَهتَدُون وَمَثَلُ الَّذينَ كَفَرواوكَ مَثَل ال الذيذ يَنحعقُوا بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَونِدَ صُّ بُكْم النُمْيون فَهُم لا يَعطِلون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 إِ تَرَكَ خَيْروصَة للِوالدين وَالْأَقَرَبين بِالْمَعرُوفِ حَقًّا على المُتَّقين فمَا بَدَّّ لَهُ بَعْدمَا سَمعَهُ فَإِن ماَا إِثمُوه على الذيينَ يُبَدّلونَ إِ اللهَّه سَم الن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 وَمَا كَان مَريضًا أَوْ على سَفرَِ فَعِدَّةُم مِن أَ مِن أُخَررض يريد اللهَّهُ بِكُميُسْرَ وَلَا يُضيد بِكم العُصرَى وَِلتُكمْمِلُ العدةَ وَلِتُكَبِّر اللهَّه علىى مهَدكُ وَلِتُكَبِّر اللهَّه علىى مَاهَدكُم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 119. هن لباس لكم وأنتم لباس عَلِمَ 110. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.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 كَذَلِكَ يُبَين اللَّهُ آيَاتِهِ لَِّاسِ لَ عََّهُم يتَّقُون وَلَا تَأكُل أَمولَكُم بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ وَتُدُلُ بِهَا إِلَ الحُكَامِ للتَأكُلُ فَريقان 124. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 125. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 126. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 124. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 125. في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 126. وأتموا الحج والعمرة لله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 119. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الزاد التقوى واتقوا لي يا أولي الألباب 110. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند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 124. والله سريع الحساب 125. واذكروا الله في أيام معدودات 126. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 127. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 112. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 113. زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا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 119. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 110. عن الخمر والميسر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 117. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 118. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 119. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا 110. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 111. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 112. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 124. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 125. عن المحيط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 نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حِرْثَكُمْ أَن يَشَاءَ رَبُّكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 112. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 113. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قر ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق كن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 111. الطلاق مرتان 112. فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 113. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 124. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 121. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 122. والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا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 124. واعلموا أن الله مَا ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور لَا 125. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح وَأَنْتُمْ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 121. إن الله بما تعملون بصير 122. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 123. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إِذ أَمِن تُم فَذكُر اللهَّه كَمَا عَمَكُم ماَا لَم تَكُوا تَعلمون والَّذينَ يُتَوَفَّوونَ مِنْكُم وَذَرونَ أَزْواجَ وَصَة لِأَزواجِهِم م تَعَن إى الحَوِ غَيْيرَ إخْاجَع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 قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت كم من فئه قليله غلبت فئه كثيرة بإذن الله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 129. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها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 124. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم 125. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي 121. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 122. فمثله كمثل صفوار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 وَتَثْبتَم مِن أَافُسِهِم كَمَثَل لِجََّةِ آ بَِبوَةٍ أَصَابَهَا وَابِل فَآتَتْ أُقُلَهاضِع فَين فَآتَتْ أُقُلَ هاضِع فَْنِ فَإِلَّم يُصِبَهَا وَابِلُ فَطَلْ وَلَّهُ بِمَا تَعملُونَ بَصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نُهُو فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذرية وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ تَحْتَرِقُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِغُمِ طَيبَاتِ مَا كَسَبَت وَمَِّا أَخْرَجُناَا لَكُم مِنَ الأأَبْ وَلَا تَيََّ مُنْ خَبتَ مِنْه تُم فِ قُونَ وَلَسْتُم بِآخِدهِ إِلَّا أَ تُغْمِضُفِي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 وَمَا أَفقَقُتُم مِ فَقَةٍ أََْ ذَرْدُم مِن النَّذْرِ فَإِن اللهَّهَا يَعلممُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَ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 119. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 110. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا لا وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ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 تَمَنَّ جَاءَهُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَنَتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِ تَفعلُوا فَإِنهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ اللهَّ وَاتَّقُ اللهَّهَا وَيُعَِّمُكُمُ اللهَّهُ وَلهَّهُ بِنكُلِّ شيءَيء عَلِي وَإِن كُ تُمَّ علىى سَفَرُ وَلَم تَجدِ كَنتِبَا فَرِهَُ